هاجر إذا شارا والله يا أخوة ال بقدر ما تعطي أي قضية من وقتك بقدر ما تكون هناك نتائج إذا تعطي أي قضية أو تعطي الأعداد أو تعطي الجهاد فضلت الوقت أيضا أن تأخذ فضلة النتائج فضلة نتائج فضلة من النتائج. أما أن تعطيها كل وقتك و... يعني تعيشها تعطيك كل شيء هاجر حكى الورى بلباحي درب الشدائد عشقه لم يسبه عشق الكرى فراشه وغدا ليفترش الثرى موت وسيد صفر العانى موت جليدا متصبيرا أغرت لذات فَطَارَ وَتَزَيَّنَتْ فِي وَجْهِهِ فَسَدَّ دَعَاهَتَنَ الكُورَا عاشِقَ الجِنَانَ وَحُورَها وَغَنَى إِلَيْهَا هذا منيا والموت اسعد ما يرى فاض الحروب بهم مات متوثبا خنديق في تغريده يضاد ياسر من دارا في عزبه لم يلتفت يوما ورا ما ذاق طعم يشري في شم الذرى متلفعا بسلاحي والعزم منه بالتفجرات واس الصراع وهولها ما هاب كفرا اخبر يا رب لي لم يذ فيه الذيذا من الترى في لذاته والكفر بالفتن ضرابت له اعدائه ويقينه صلب العقاء باقيه ايامه والقلب منه استبشرا له أقدامه وبكت إليه تفطر وشكت له أطرافه يكفي أسا وتصور فأجابها متجلدا أبعت والله اشترا فأجابها متجلدا ebediyet والله اشترى. اشترى.